جاءت ا م ر أ ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها قالت قال لي أ ن ت علي كظهر أ م ي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أ ر ا ك إ ل ا قد حرمت عليه تشتكي وترفع شكواها إ ل ى الله قالت يا رسول الله إ ن لي منه ص ب ي ة صغارا إ ن ضممتهم إ ل ي جاعوا و إ ن ض م م ت ه م إ ل ي ه ضاعوا فقال ب أ ب ي ه و أ م ي والله ما أ ر ا ك إ ل ا قد حرمت عليه قالت تجادل وتشتكي وترفع شكواها إ ل ى الله لقد أ ف ن ى شبابي و أ ف ن ى مالي فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أ ر ا ك إ ل ا قد حرمت علي وما هي إ ل ا لحظات إ ل ا وجواب ربها ي أ ت ي ه ا ويواسيها ويرفع عنها الظلم والعدوان قد سمع الله قول التي تجادلك في س و ج ه ا وتشتكي إ ل ى الله والله يسمع تحاوركما إ ن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أ م ه ا ت ه م إ ن أ م ه ا ت ه م إ ل ا اللاء ولدنهم و إ ن ه م ليقولون منكرا من القول وزورا و إ ن الله لعفو غفور تقول ع ا ئ ش ة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء لقد جاءت ا ل م ج ا د ل ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وتجادله و أ ن ا في ن ا ح ي ة البيت ما بيني وبينها إ ل ا ستار والله ما سمعت شيئا من كلامها وفي ر و ا ي ة الحمد لله الذي وسع سمعه ا ل أ ص و ا ت ت أ م ل في قوله يوم ناداه زكريا نداء خفيا فسمع الصوت و أ ج ا ب الدعاء عند البخاري من حديث أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إ ذ ا علونا كبرنا فقال أ ر ب ع على أ ن ف س ك م